يغفر ل ك م من ن ذ و ب ك م و ي خ ر ك م إ ل ى أجل مسمى إ ن أجل ا ل ل ه إذا جاء لا ي خ ر للعلوم كنتم م ن ا ل رب إني دعوت و ق ا ي ل ي ل ا م ي ز د ه م دعاء م ا د ع و ت ه م ل ت و ف ر ل ه م ج ع ل و ا أ ص ا ب ع ه آذانهم م في و ا س ت ش و ا ف ي ل ب ه م و أ ص ر و ا و ا س ت ك ب ر و ا ث م إ ن ي د ع و ت ه م ثم لهم لهم جهارا إسرارا وأسرنت إني أعلنت لهم وأسرنت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا م ا لا لكم ت ر ج و ن ل ل ه و ق ا ر وقد خ ل ق ك م أ ط و ا ا أ ل م تروا ك ي ف خ للعلوم ق ا ل ه س ب س م ط الاسلاميه ر ف ن و ر ا وجعل ل ش م س سراجا و ا ل ل ه أنبتكم من ا ل أ ر ض ن ب ا ت ب ثم ي ع ي فيها ويخرجكم د ك م إخراجا ا و ل ل ه ج ع ل ل ك م الاسلاميه أ ر ض ب س ق ل ت ك و واتبعوا من لم ي ز د و ا ماله وولده إ ل ا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله ا ن ص ا ب ا وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن ت ذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إ ل ا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ب ي ت ي مؤمنا وللمؤمنين و ل ا ف ز ي ل ه ا ل ظ ك ت و ر محمد راتب النابلسي